حالا پیش بذار تو. این کدامش؟ دو دو دو دو دو دو دو دو. آفرین. این چون یه مسیحی سریم تا آخره که عمل اسعارم شده بود، حتی تو اتفاق. ازیدا کردن مالی، زیدا کردن پول، زیدا کردن قوانین کاران، یه وعده امیدی حتى زرتم المقابر يعني تنظر كيف مولد دينار هذا طوره كل منظر هذا ما شاء الله كان اكثر من جحا ما شاء الله كان صوت عالمين يعني ثم كان لها عالمين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 و انا اتو بنان كان كان يقول له او كده هو ما كنا بنقول له 200 سنه اللي هو كده يعني انا بقول لك ايه دي شب عبور جهامه الصابينه و انا بس هي انا انجي كده بكين نه می‌آید شما. که می‌رویم کاریا، ایرسوانی، نریشیا، دیکه الپون، حیوانی، کوچیم، آشراط، که نخوشیمونیا خودت گیر کرد. بوشیم یه خاندی زنانی علمی بیماریه. درونیا که وقتی ما دونست ما داده وعیون ودی. بوشیم مریع نبیانی. اما جزاني من الجاهلين من ذكري النبي، من في شتى الأزهار من بعدها. آه كريم. نحن ثم لترونها عين اليقين كما الجهنم لديك علم رب العالمين ما بويطي سنة جاء ما اگه استی مساف نیستی، آیا رو زدی چی دیگه؟ اگر استی هم میشودی. آیا بومال غایبی است؟ هرچی بودند، همه چیز همه چیز دیگه این همه شابینه. ما و از پدر دیگه، <Myers> यार मालूम नहीं है देखा मान माने अजना सुकेराई और ईमान के ईमान के लिए ईमान तो बयत है खिदकी दिखता क्वेश्चन डेविड अगर मालूम नहीं है जहां तक ये है बोले दुनिया ثم لا تسألون عن جِمَعَ ما قارعة يعني البابا. ما يعني ده في في القارعة قرعها يعني كيف قرع البابا ناقل انه دانا جلتيها ناقل قيامات الشئ القارعة تسين تسكت يعني من هنا كيره فر divided sich wild out and so are we so have you been working here really I think four asked him to k pues prob it кол mom knowści we are going to help why thank you as thecool wife and a curse you are the not we are going to help him with 24 heaven we are Izza bi Ruza Khamatiye. Shunya. Izza bi Ruza Khamatiye, niklat hada bi Ruza Khamatiye ta'awadat kimiyya. Kand be nawayti qari'ah ina husyura uss tawati ata dalah. Wa niya nabas kitab al-husar li kulliyat dalah. Man qari'ah kandara 'ala yaduna shay'a man kana qari'atihi wa 'alana istiyara. Arubishiya.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 و نیا که توی مسیر کابوسیاره بیکاره دیویدویی شو بگذار مسیر کابوسیا مصاحینه مواصله کرده سعی شد ترسوی اداب و نیا زی ما تر نهایتی را اندرا باعث منظم کند ما تنها نیست سکه ادابه که امروزه پیامات کد نیا وقتی اون موقع شیکان گیه اشتباه کرد ويوم ينفخ في السوري ففزع من في السماوات و من الارض وقت حراره انخفضت ادركناها بحمل الاثنين فزع سرسل فزع فزعه همزه فزعه وتركا جسدات في اعصى الهنديه بينما درجه كان من درجه الاقتصادي درجات وافقنا من دون و نیاتیه او بوی تاوکرها دنیا باور نمیکره. نه نیات تاوکرها چنین یکی است آخره. خاصتر از دنیا ایشان دموگنی. بهتر از آخرت اینا وقتی دنیا او نقشش آخرت است. این درب آمد مالگانه خارج است. این کلکت عذاب تو دنیا جل جلک ماتنه. و ما درآمد مال خارج جرث جدید نه. ارواح میبینند محتیم از نتیجه ما زاني أي محمد صلى الله عليه وسلم زاني أي دا ما دار قارعة في يومات القارعة شندة مغناشنة سكة وما ما زاني أكرر عني إذا ما ما العالمين وما أدراك ما القارعة أي محمد صلى الله عليه وسلم أي ما دار زاني قارعة شندة نخشى في شندة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط. غير ودي يحل الشيء اللي هو ما يجري كالفراش فراش بدون خير شيء ليش ليش؟ طبها تقولها حضنه ها, ها؟ بنوتين يعني هذا بيشتغل لأنهم جراد منتشر. هي وكيشنا كلوا كلوا كلها تلو بشري يعني أكيد بيجي تنزل كونها يكتينا. وعسى كلوا جرعة جاية كملل عشر نهار تشتكون كده. بندبندش. وتو يعلو بس. وني عدل أنا بتشوفه. هو أليسه دهنا. فيلوشيتونا. هوجد جرعة جانا گری بنا تھا کیا نو گا او ہے ایک بھی دیتے ہیں یہ ہے اپ کو سب کو کے لیے ہے ہے یہ وہ ایک دانو لےو شعر دےو تو نیا بلکہ بہت مت کے گا وہ نہ کھو بھی دے یہ صرف منیا تر طرف سے چھے کی دنیا کا چرچا ہو تو یوں چیز نہ ہو گا جوش اکیلا کیت ویرا ملوں جبیں ملوں جبیں نے وقت ہے ہر وقت رامنا منا قد رامنا اذا قفت على سورة تقريبا هم من الاداة الى ربهم نسلون هم مدهوم نبا نبا قبر السوداء الناس سكارا وماهم بسكارا عذاب وغير تشتا ورشاق ومترين يعني nihai oraheti shede ke khade ke gusi de gusi kadare ta disiba ke tior ke apaka tior ka kana ba dache dache so era adogo dache hat integration kerdine wen silikiki na vai to go dache at guest ye ti hal age would ye ke ti koti ma fire gawte nora chinau do cha chinau ne dera ورجع قيامه ما كاينش اعتراض منه هاد ايج ديال الجبال مره كده تيجي تدري لي كنمى زمنه دي ده غير اللي انا قايله دي طبعا مش قوي كده دي انا بدور ان هي جالت في كنيشه ان فيها كير ومنها كده climate ajuda فان وجبال ارتاها انا بقول مش ماشي عندهم كده ان دي خالي عند بنيه قاوس تكون الجبال كان عندي اهم يعني كوريا ya le digo eliminándose, no me Wahl a gibt a definirlo más oautomento les respondes que es no le voy a faltar no le paga ¿no le paga? no le paga o sea la חivan poco ¿cuál le paga? y va a هذا هي العهم المنفوش يعني او كالشيا وشيا تشي او او نورتيا دور او هذا تاكبه او هميه بس اما تقوله خوري او خوري هميه نكبه دي وثبه دي او الثبه دي هميه وذا قيامات الشياط هنا، او يعني أرسل كل المعظم يجب أن يقول إلينا هل كيف أخذ إنتبه؟ وآياتك يقول وَيَسْأَلُونَكِ عَنِ الْجِبَانِ فَقُلْ يَنْفِسُهَا رَبِّي نَحْفَانِكِ همّو بحثتها بحثت نمواناتها كيف لك؟ ما تفعينك؟ آه آه احقراب يعني تقول ذلك يعني آه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هاي بتكون نوم و... ويوما نسير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الجبال ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها فكانت هباء من بسر يعني الشيء عموة تغذره هنا من يعني او وقت دور ورية يعني الجيوت ورية وحوة ليدة جرزي وحوة ليدة يعني الشيء مقدره هنا انا الشيء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 معترين ايمان هذي على تغفير هذي عمل الصالح هذي هبنا, هبنا, هبنا لا يوحزنهم من فتح الأجوار هبتستاذ يتهمون بروبانا ويرجنه من سخلت موازين هون العين مش من دواء رجيب من دواء رجيب ونياك ملوف هايك أينجي مرود من هذا القدر؟ عموميود؟ فأما من سقّلت موازين؟ هركته ميزان عمل طالع شرها غرامه. فش الميزان إذا وش كار المبالغ وثالي. وش أرقام البيت هذا ونيات. لذلك كل رحية عمل طالع دونه أي كيسة. بنا. تا اما متا قدر مواردی های هر کسیه و خیل عمل اصلا حتی ناتیش نیستن. گران بو، یه دیسیبلن بو، سبده بو. فهوا، فی عیشت غامده. يعني عادی الناس زینه کار چلا چلا که خودداری. عیش کن، يعني زینه که برای احتی روز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 همشون. یکی زمینه تشن خوشیدن، تشن عذاب دیدن، تشن مصیبت دیدن، تشن تو بنا آدی بوده، تشن هذه اهل ترکیه بود، الوقت الوک ترک تحول مواجه نیستن عمل طراحیار، درام بود. وقتی من نفر حشره وقتی نزدیک میشی، پشنه خوشیدنی داری تویش رو. ما نار ايت بكن اكل المشايخ اقناوشي اولي قمنات هذا شيء شانئ اي شيء ماذا احس منه لا ان انا مجرب شيء بسيط المياه كل الدنيا والشيخ قال لك شيء اكنا ان الاخره هي هي دار الحيوان أوكيه بحش الجينات الدراس لحتى تري أول وشيده ونبحش الأمية والجنس أو مية والدنيا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا واشرفوا بالجنن وكيف ينادي ان لا تخافوا ايها الذاكرات متى تزع وقت ملائكه السيارات في وقت ملائكه المواصلات شيء من اننا العالم البعيد نصاها محشر نصارات نه چه چه چیا تنها بوده آدزی و خام و ترسو علاقه میاد همه چیا همه خوشه همه خوشی فاجعه نه همه مالی فاجعه هدفش یه نه بخشه و نه وتحزانی شیش نگم هدفش نبود چیه آب در نهایت بنیاد هتی کیمودیا کیا من یه الدناحة تأشككهوها يوميا هموناخي سريعة أولا ربعاني لستكتر عليك في الدنيا من دنيات السكر كم وأنا لك اليوم وأرجو لتكيه السكر كربون ربعاني هي لا تخاف ولا يعني هو جيلة واجبات هناك يبينك عاجز و خمع المجرم في عيشة في يعني هكذا جلطان شو دوير؟ جلطان موازين وقت صالح جرام يعني في النزان صالح جرام ووهي ثنيه على جناحا جناحا بسمات عمل صلاح درامبو هذه هي همش دراتن اما من خفت في موازين ها هي يثين جنا عمله ديال صلاح خلال رزقو رخي درامبو بدون يجرب اكثر يا جناحو يا عمل باز چیدن میشه. کجی کافرالو کی مشروکا؟ چی منافقت آقیده؟ اما نه الان صنار خمیدن حتی نادچیره چیدنیه. نکیره كده نه. نه یه آدی کن. نه گناهی کن. احنا نه گناهی وای گناهی وای گرانبند. او را خرید چیدنیه. دادن دی. نهش نمانتاره بته که لی. گناهی لی فکر نشی. مو با شیطین و جینا کی گذاشته بودم رو با آه کو بنا حا بنا حذی سردر بودم با شیطین چه لکش نه چه لکش نه سفید روی جلگا کیندیه با آسم آوا توحید شک جد و توحید شو بنا حناهی نه توحید شو بنا آو تو حرابیال آو بیانیم روی جرم عاملی که شو ناهیه برای عدم حرام عاملی میخوییم اصلا که هی توحید روی سوار في مشكله تو... في النقطه دي انا مشكله اما التويديري في النقطه دي ينقدر فيه كتابه توقيرانه دي بس لنا ساشه دي ما مواد هذا من كان عمله صالح بالذوق فأمه فأمه يعني هيك المعنى يعني, يعني الشيء اه اما البيت يعني شاهد يعني قصده، ها قصد ها البيت جي. شو ها ها ها ولا ها البيت ها يعني ها البيت ها ها ها هي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها يعني ها ها ها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 الثالثه 16 هو موهاويه يعني تنم راسه اراهم راسه فالكليم اللي جبت لك ديما غير في كثير من الملائكه ان هي بتترد ضلع الكنعاني ولبنا عنده جنان مثل كده تبدا اسئله ودي بعدها كده ترتمن يمشي مثقل على وجهي أمني يمشي سلويا على صراح المستقيم في أولئك في الجنة يترك راس تربانا شوي هنا تترك راسنا عندنا لكشف كان ودي ملوكات وتنويبان بعد بلعثي لبنان الأفريقي ها شو دي هو عالمية هم قالوا لي تخلي شيء رون ساعدك هم العمل وعندما نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف وهم نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان نعرف ان ها هي هاوية كثيرة أو وما أدراك ما هي يا رب العالمين أبش كثيرة بتيه ها وش هقوله وما أدراك ما الخارجة وكما الخارجة منزانا أو يشيا ما هي يعني ما هي الهاوية منزها هاوية اوغريگ استرا گلایی گلما شش تنها جورال اوغري دنيا استرا آه گلما خیره حتی امبت آواستن از اوغري دنيا جبرما شش تنها جورتیثی خفیف تیی این کمکیه تامشی موجش که شل خبر قطی نی تو شل خبره دنبن همه رجات امبت اونی او اوغريش احناه و قبل علمنی طوایع دو نیا گل ایتی و محتی نمحتی اوییه، محتی او بگرمت کرد، او سوادم کار داره. یعنی تو از کلش هر داری؟ کلموی یش می‌بیشوه. آه یش می‌بیشوه یعنی چه؟ بس هلمو آوی، تویش را خصت کرد. آه همون کنار سلطان، کنار حلام، دلم کنار حلام. اما هلمو چیه؟ نه هلمو اوییه. فقابل جهنة فقابل جهنة ليس لا سبطي ولا سبطي يعني ما ملوكا شو رجل ملوكا ملوكا لا سبطي و لا ملوكا اما في على او كيف رجل لا. الله عليه وسلم حديثة رجل في شیروهام روزی جرند کن آسمانه توی جیه که راحت ماند در همون دهه اولی که نکام داد که بازی دهه آخر آنها دیگه که پوشیه کردند. شما نروید که در و نروید کشورت در و سفره که آسیته و مالوده و نیا سفره کوچیزی است مالوده چند سرود نبود گیارم موکهی دنیا دنیا که پوهره دنیا آسیه او که تمواقتی از جهتی دیگه سفره کردی. این اولی حول مربی ایمان دارد، یکی فقط بیم نه رفاه زمین. زناب چیاره بیتان؟ فرانکتی شده، فرانکتی شده آدمیا آهو. هرکدی میشه. فرانکت شده هاتیا. پویی مربی دیگه می‌ریم. هنی آخر چیاره بیتان؟ رفاه زمین. بیانه فرانکت شده غلام می‌ریم. بناو تیارا. بیشتره به ایلامی الهایش. سبزه. مردم ناوگیارا. تو چه بيماني الدنيا واهلي وقت الضيق انا بحس في سنتي الساعه 8:00 ورحا ثالث ايش دي خيراتني دايما تمام كمان انا بقري حتى بشمل من